Alhamdulillahi rabbil alamin ثم لم ينقصكم شيئا، ثم لم ينقصكم شيئا، ولم يظهر عليكم، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم ثم لم ينقصوكم شيئا أسهو الحرم فقتلوا المشركين, فقتلوا المشركين حيث وجدتهم وخذوهم وحصرهم وقعلو لهم كل ما فَيَكُونُ يقول للمشركين Sadie the I'm <laughs> ونصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما Okay. <laughs> He mm has. -hmm. خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك نديه القيم فلا فَلَا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلموا س وَقِيلَ وقي ق من قبل وقل له حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من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 نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله ونحن نتربص بكم ان يأتيكم الله بعذاب من عنده او بايدينا ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده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 منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاته إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا No, hmm. hmm. O <laughs> وَاتَّخَذُوا أَمْوَالَهُمْ وَأَوْلادَهُمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فاستمتعتم بخلقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم وقبتم كالذي خاضوا أولئك في الدنيا والآخرة وأولئك لفضيله الدكتور والمؤمناتِ جناتٍ تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها ومأواكن طيبةٍ في جنات عدن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 على أحد منهم Słyszeliśmy minhu Panie <todic> Una ila al W tej You mm know -hmm. mm -hmm.